موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يظلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشرون يا أهل الكتاب لماذا تذكرون بآيانهم <تشهدون> يا أهل الكتاب لم الحق بالباطل وتكتمون الحق, الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أغل الكتاب آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجدناها النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا قل إن الهدى هدى الله أي أساحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوهم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء يختص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم يختص برحمةه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من نزلت منه بقِنطار يُعْدِيهِ لَيْلٌ ومن تأمنوا بدينان لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فرهم مين سبيل ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بل من PYM JBZ